عون تهوى الأنفس ولقد جاءه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 ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أبحك وأبكى وأنه هو أمات وأ و أ ح ي ى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى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 ليس لها من دون الله كاشفه ة افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com